So a tevére, és a tevére, Allah.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 رفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون والناس أجمعين فذوقوا بما نسي عند ربهم وهم لا يستكبرون تَجَنَّبَ جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا عللهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين لهم تنتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا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 No one, one, one. Allah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 لَمْ يكن شَيْءٌ مّاذْكُورٌ إِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا Köszönöm. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صغروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شن ودروها تقديره ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسم ما سلسبيلا ويطوف عليهم استبرق وحلوا أساور من فضة وسقهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وإذ لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسراهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره فمن شاء Allah akbar, Allah. Allah oh. Ibrahima السلام عليكم ورحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن irak ala ma jana min albiyinat wa innama amanna bi rabbina li yaghfira lana khatayana inna tana ʿalayhi min al-sih, wa Allahu khayru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 وذلك جزاء من تذكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا Yabani israeli lakad anjainakum min adó wa wawá adná kum wawá adná kum janiba وكلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وَإِنِّي لَغَفَّرُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَرْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ لَا وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غض بانا أسفى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطى عليكم العهد أم أردتم أيه حل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالَاوام أأَخْلَف نَا مَوعدَكَ بِمَكِنَا وَلَكٍِ ن حُمِن الن أَوزََم مِن زينَةِقَوْمِ فَقَذَف نهَا سامري فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا فَقَالُوا هَذَا